بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita di antaranya kesempatan bagi kita untuk menghadiri acara kita